احنا ما عدنا نبي غير الرسول بس بدول ندرك بس بدول هذا مشاعر كتب وانا الاغول يا قلق هذا الهتف واحي السماء Ya halaq halal sita fwaq طمني بالليل والقمر وعدتكم كالحافاظ عدي وديعه ضويا امي يا ربي الله علي رضا زهرتي واللي ابغاه مصير الحاطمة وإن يبقى مصير الحاطمة اطلب النسخة الاصلية من تسجيلات انصار الحسين للانتاج والتوزيع الاسلامي البصرة قضاء الامدينة إلا إلا فاضمي لا فاضمي لا فاضمي إلا إلا فاضمي من عمق وجدانها النور انفطار ذعتها قؤسيا مثل البشار فهرة الألباب نالتها الفخار وإنتي شفع في قيام القائمة وإنتي شفع في قيام القائمة يا صادمة لا صادمة بلها Inna Hawwa binna, Hawwa tinna, Hawwa tinna, Inna illa wa ba'd minna, Hawwa binna, وعد بيادميني يوم الحزن ثوري يا وحنا ما ندفع حسرا جنور هل في فاضمي إلا إلا أطلب النسخة الأصلية من تسجيلات أنصار الحسين للإنتاج والتوزيع الإسلامي البصرة قضاء المدينة <تصفيق> رايدين عاد الزمن بجنينا نرجعوا بالفداء الروح يا ام بافتنوه لما لحرنا لجل الجود نجوم موت فدوا تكون انت سالمه mutfid wa donen tin salime ya fadil la fadil illa illa fadil men la fadil la fadil illa illa fadil men la fadil فضمي إلا إلا فضمي الهندس الصوتية والتوزيع عقيل المنصوري آداء الرادود الحسيني عمار التميمي الكلمات للشاعر الحسيني السيد جبار البطاط ونسألكم الدعاء المونتاج مسلم البصراوي